فَلَيْسَ سَامٌ لِّيَوْمِهَا هَٰهُنَا حَمِيمٌ وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِن نُّسْلِيمٍ فَلَا أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ وَمَا لَا تُبْصِرُونَ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ الشَّاعِرِ قَائِلًا مَا أَتَمُّ مِنُونْ وَلَا بِقَوْلِ كَاغِدِ قَدِ لَمَّا تَكَرُّون تَنزِيلُ مِن رَّبِّ الْعَالَمِينَ وَلَوْ تَقَوَّلُوا عَلَيْهِ بعض الضر اقاويل لا اخذنا منه باليمين ثم لقطعنا من الوقت فَمَا مِنْ قُمْ مِّن أَحَدٍ عِندُهُ أَجِيزِينَ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لِّلْمُتَّقِينَ وَإِنَّ لَنَعْلَمَنَّ أَنَّ مِنْكُم مُّكَذِّبِينَ وَإِنَّ قَوْلَ الْحَسْرَةِ عَلَى الْكَافِرِينَ وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم بسم الله الرحمن الرحيم سَاءَلَ السَّائِلُ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ لِلْكَافِرِينَ لَيْسَ لَهُ دَافِعٌ مِنْ اللَّهِ عُرُجُ الْمَلائِكَةِ تَعْرُشُ إِلَيْ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ فَصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا وَنَرَاهُ قَرِيبًا يَوْمَ تَكُونُ السَّمَاءُ كَالْمُهْيِ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا